بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن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 فإذا بلغنا اجلهم فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مبرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمرا قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 فإن أرض عملت فأتّهن أجرهن واتمر بينك بمعروف وإن تعسّت فسترضع له أخرى ليُنفق ذُعَّة من ساعته وَمَا قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسر وَكَأَيْمِ مِن قَرِيَةٍ عَتَّثَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابا شَدِيدا وَعَذَبْنَاهَا عَذابا نُكْرَى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 وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ آيَاتٍ مِنْ رَبِّكَ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن